وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس السابع والعشرين من دروس أسماء الله الحسنى وإسم اليوم اسم التواب ويا أيها الإخوة الأكارم ما من عبد إلا وله خبرة إن صح التعبير مع هذا الإسم لا حدود لها قبل أن نتحدث عن معنى الإسم اللغوي وعن صيغته وعن تصريفاته وعن معانيه المتعددة وعن الآيات التي جاءت به قبل أن نفعل ذلك لا بد من عدة مقدمات تلقي ضوءا على حقيقة هذا الاسم يمكن أن تفتح ثانوية وأن يسجل الطلاب فيها وأن يوضع لهذه الثانوية نظام داخلي دقيق جدا وأن تستقبل الطلاب وأن تلقى المحاضرات وأن تجرى المذاكرات وأن تأتي مواعيد الفحوص وأن تجرى الفحوص وأن ينجح من يستحق النجاح ويرسم من يستحق الرصد، وأنت في أعلى درجات العدل أما إذا طلبت علامات الطلاب بعد شهر من بدء العام وتابعت المقصر وجئت به ونصحته فلم يرعوي فهددته أحضرت وليه ضغط عليه إلى أن غير خطته وضاعف جهوده فإذا هو من الناجحين لو أهملت هذا الطالب وعاملته وفق النظام الداخلي فأنت في أعلى درجات العدل لكنك إذا تتبعت أحواله وقبل فوات الأوام وجهته ونصحته وضغطت عليه حتى غير خطته وضعف جهوده فاستحق النجاح فأنت الآن في أعلى درجات الرحمة إن طبقت عليه الأنظمة العادلة فأنت في أعلى درجات العدل لكنك إذا تتبعت أحواله وذكرته تارة وهددته تارة وشجعته تارة وكافأته تارة وعاقبته تارة حتى استقام أمره وحتى استحق النجاح فنجاح فأنت في هذه الطريقة عاملته بأعلى درجات الرحمة يمكن أن ترسل ابنك إلى بلد غربي وأن تعطيه المبلغ الذي يستحق وأن تهمل أخباره بعد خمس سنوات فوجئت بأنه قد ضيع هذا المال على شهواته وأنه ما درس إطلاقاً وعاد بخفي حنين تقول له أنت يا بني أنا بذلت من أجلك كل شيء وقدمت لك هذا المبلغ الضخم ضيعته أنت، أنت في أعلى درجات العدل، ولكنك إذا تتبعت أخباره، وذهبت إليه تارة، واستخدمته تارة، وقللت المصروف تارة، وهددته تارة، ورغبته تارة، وشجعته تارة، حتى عاد إليك بعد أربع سنوات. وهو يحمل درجة الإجازة فقد عاملته فضلاً عن العدل بأعلى درجات الرحمة يمكن أن تعين موظفاً تحت التجريب ستة أشهر يمكن أن تراقبه فقط فكلما أخطأ سجلتها عليه حتى أصبح حجم أخطائه لا يحتمل ففصلته وأنت في بحبوحة لأن هذا الفصل كان من ضمن ستة أشهر أنت ماذا فعلت؟ عاملته وفق قيم العدل العقد ستة أشهر تجريب ولكنك إذا أردت أن تعامل هذا الموظف بالرحمة كلما أخطأ تقول له لا هذا لا يصح. هذا هو الصحيح فإذا هو يستقيم شيئاً فشيئاً بعد حين يعجبك تتمسك به شتان بين أن تعامل من حولك بالعدل وبين أن تعاملهم فوق العدل للرحمة يمكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان منحه نعمة العقل جعل الكون كله دالا على أسمائه الحسنى أعطاه العطف ركب فيه الفطرة أعطاه الشرع خيره أو دع فيه الشهوات أعطاه قوة فيما يبدو وتركه إلى أن يأتيه أجله فإذا هو من أهل النار الله عز وجل عامله بالعدل لكنه في مقتبل حياته اتجه إلى أن يسرق فأدبه الله عز وجل خوفه تارة وأدبه تارة وضيق عليه تارة وجمعه مع أهل الحق تارة وقبضه تارة وشرح صدره تارة إلى أن صلح هذا الإنسان وصار من أهل الجنان بماذا عمله الله عز وجل؟ بالرحمة، إذا اسم التواب من أين نفهمه من رحمة الله عز وجل؟ أعطانا العقل، أعطانا الاختيار، أودع فينا الشهوات، خلق الكون دالا على أسمائه وصفاته منحنا قوة فيما يبدو ركب فينا فطرة عالية، وانتهى الأمر من عمد صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه هذا هو العدل لكن الرحمة بالمتابعة معك في كل خطراتك معك في كل حركاتك معك في كل تصوراتك معك في كل طموحاتك معك في سرك، معك في جهرك معك في خلوتك، معك في جلوتك معك في كل حال من أحوالك وكل شأن أنت فيه هو لك معه شأن كل شأن أنت فيه لله معك شأن يقابله إن كان شأنك الإعراض فشأنه التأديد وإن كان شأنك الإقبال فشأنه التجلي وإن كان, وإن كان شأنك العدوان شأنه العقاب وإن كان شأنك الإحسان شأنه الإكرام يعني المتابعة أنت لن تكون رحيما إلا إذا تابعت من حولك المتابعة اليومية حتى في الدعوة إلى الله عز وجل هناك عالم وهناك مرب العالم يلقي الدرس وانتهى الأمر لا يعنيه من فهم ولا من لم يفهم ولا من استوعب ولا من لم يستوعب ولا من طبق ولا من لم يطبق ولا من تقدم ولا من تأخر ولا من حضر ولا من غاب ألقى الدرس وانتهى الأمر هذا اسمه في عالم التدريس معلم لكن المربي هو الذي يتابع يعني اليوم سألني سائل التي تقول لنا عن علم الشريعة وعن علم الطريقة وعن علم الحقيقة بين علم الشريعة وعلم الطريقة الأمر واضح تماما عندي ولكن ليس عندي وضوح بين علم الطريقة وعلم الحقيقة يعني أردت أن أشرح له شعرت كأن الموضوع دقيق جدا ألهمت مثلا طرب له قلت له جبل شامخ فيه وديان، وفيه تلال، وفيه مثارب، وفيه مداخل في قمته قصر منيف فيه كل شيء تشتهيه النفس هناك علماء ثلاثة عالم يبين لك أن هذا القصر فيه ثلاثمائة غرفة فيه أبهاء مدفأ في مركزية، فيه تكييف فيه من أنواع الطعام، فيه حدائق فيه يعني أماكن، فيه غرف نوم وثيرة هذا العالم يبين لك ما في القصر هذا عالم الشريعة يقول لك القصر مدفأ وأنت بردان القصر فيه طعام نفيس وأنت جائع القصر في راحة تام وأنت متعب أما عالم الطريقه يعرف طريقا لهذا القصر من أين تذهب في أي مركبة تركب؟ كيف تقدم الوسائق عند الحواجز كيف تصل إلى هذا القصر يبين لك طريق الوصول إليه وأنت واقف في مكانه. لكن عالم الحقيقة هو الذي يأخذ بيدك ويدخلك إلى القصر كل النعيم، وكل الدفء، وكل الطعام الطيب وكل الفرش الوثيرة، وكل الأمن وكل المناظر الجميلة، وكل النباتات الرائعة وكل الفواكه الطيبة، كلها في هذا القصر الذي يأخذ بيدك ويدخلك إلى هذا القصر هو عالم الحقيقة والذي يصف لك الطريقة إليه هو عالم الطريقة والذي يصف لك القصر وأنت في مكانك هو عالم الشريعة إذا أردنا أن نبقى في مصطلحات الإسلام هناك إسلام وهناك إيمان وهناك إحسان الإحسان أن تدخل لهذا القصر أن تستمتع بما فيه والحقيقة هو الهدف الأخير وهو المعول عليه، فلذلك الله عز وجل خلقنا للجنة خلقنا بسعادة أبدية، والله نعم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وما خلقت الجن والأنثى إلا ليعبدون هذا هو الهدف، فربنا عز وجل كان من الممكن. أن تخلق للجنة، وأن يعطيك العقل والفترة والاختيار والشهوة والكون والقوة والتشريع، وانتهى الأمر. هل أنت تراهز إنسان يمشي في طريق معوج، في طريق العدوان، في طريق الانغماس في الملذات؟ بحسب المنهج الإلهي هذا ينتهي به. نصير إلى جهنم. ما الذي يحصل؟ أن ربنا عز وجل لا يدعه هكذا. يتدخل يلفت نظره، يصنعه الحق. فإن لم يستجب، يسوق له بعض الشدائد فيما بينه وبينه. فإن لم يستجب، يرفع مستوى الشدة. سماه الله عذابا صعدة. الطبيب أحياناً عيار 250 دكتور والله ما استفاد طيب سوى 500 ما استفاد 750 ما استفاد عيار ألف كلما كان تأثير الدواء ضعيفاً رفع الطبيب مستوى فقبل أن أشرح معنى التواب القضية قضية رحمة قضية أن الله عز وجل يمكن أن يعاملنا بعدله فنستحق النار ولكنه عاملنا برحمته حتى يؤهلنا إلى الجنة هذا التواب يعني ما تركك تابعك راقبك أنت تحت سمعه وبصره يحاسبك على كل حركة وعلى كل سكنة وعلى كل خاطر أكلت مالاً حراماً محق لك من مالك عشرة أمثال اعتديت على أعراض المسلمين فتاق لك مشكلة ليس لها حل بقيت سنوات وأنت في ضيق شديد ثم ألقى في روعك أن هذه المشكلة يا عبدي من هذا الذنب الوبير فالموضوع موضوع التوبة هو أن الله عز وجل يربي عباده يربي عباده ليستحق الإكرام في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وهم في الجنان منطلق اسم التواب هو أن الله عز وجل يعامل عباده بالرحمة لو عاملهم بالعدل لاستحقوا الهلاب ما لا أدري إذا كانت أمثلة واضحة ممكن أرسل ابني إلى بلد أجنبي وأهمله ولي عليه حجة يا بني أعطيتك كذا وكذا وأنت أهملت ماذا أفعل من أجلك؟ يمكن أن تعين موظف تحت التدريب والتجريب لمدة ستة أشهر من دون أن تراقبه فإذا لم يعجبك صرفته لكنك إذا كنت رحيماً كلما وقع في خطأ صححته له بعد شهرين أصبح يرضيك فتمسكت به يمكن أن تنشئ ثانوية ووضع لها نظاماً داخلياً دقيقاً وأن تهمل الطلاب هذا نجح وهذا رسب لكنك إذا استخدمت الكسول وسألته عن تقصيره ووجهته ووبخته وكلفته أن يصحح وأن يضاعف جهوده حتى استحق النجاح أنت عملته بالإحسان يعني هذه الأمثلة من أجل أن يتضح معنا التواب الآن كلكم يعلم أن التواب على وزن فعال وهي صيغة مبالغة اسم الفاعث تقول مثلا تائب مرة واحدة تواب كثير التوبة إذا بلغنا اسم إذا إذا ذكرنا أحد أسماء الله عز وجل أو إذا ذكرنا اسما من أسماء الله بصيغة المبالغة فالمقصود أن الله عز وجل كثير توبة على عباده أو أنه يتوب على عبده مهما كبر ذنبه إما كما أو نوعًا هذا شيء معروف عندكم. لكن فعل تواب اسم تواب من تابة تابة يتوب توبة وتوبا تابة يتوب توبة وتوبا بمعنى رجع وآبة بمعنى رجع وأنابة بمعنى رجع وساب بمعنى رجع تقول ثاب إلى رشده أي رجع إلى رشده وأناب إلى ربه وتاب أي رجع وآب أي رجع فتاب وآب وثاب وأناب كل هذه الأفعال بمعنى رجع إذا قلنا الله تواب يعني يعود على عباده بالخيرات يعود على عباده بالإحسان يعود على عباده بالرحمة بالغفران هذا معنى الله عز وجل تواب هذا معنى من معاني تواب ولكن المعنى الدقيق مستنبط من قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ما معنى تاب عليهم تاب عليهم يعني ساق لهم من الشدائد كي يحملهم على التوبة. لو تركهم هملاً، لو أمدهم بصحة جيدة وبأموال كثيرة وامطار غزيرة وبلاد جميلة، هم غارقون في شهواتهم مع في ملاهيهم في نواديهم في أفراحهم في سكرهم في حراثهم. في كل الملذات، لو أن الله عز وجل تركهم هكذا، ليس توابا، ولكن يسوق لهم من الشدائد. يعني أنا أعرف رجل ربح أرباحا طائلة، وأراد أن يمتع نفسه، فقد السفر إلى أمريكا. يعني أزم السفر إلى أمريكا، وكأنه يتمنى أن يفعل فيها ما يشتهي. يعني باللغة العامية رايح لا ينبصر. يعني ليرتكد كل المعاصي، لا ينبسط هناك شعر بألم في ظهره شديد فتوجه إلى مستشفى صور عموده الفقري جاء التشخيص ورم خبيث في النخاع الشوكي سمعت من أخيه القصة أنه يعني لم تستطع قدماه أن تحمله حين سمع الخبر قطع رحلته وعاد إلى الشيخ من مسجد إلى مسجد ومن مجلس علم إلى مجلس إلى أن تاب إلى الله توبة نصوحة طيب هذا الذي ساقه الله إليه حمله على التوبة لو أنه تركه هكذا بصحة جيدة وقوة ومال وغنى وعاد من نزهته الجميلة بعد شهرين أو ثلاثة ليتابع عمله التجاري وليعيد الكرة في العام القادم إلى أوروبا وهكذا ليس الله تواباً؟ أعرف رجل يعني ذكي جدا لكنه يتفنن في السخرية من الدين ومن رجال الدين يعد الدين كله خرافة وحالة مرضية ابتلي بها الإنسان وأستاذ فلسفي فجأة يعني رأيته في حالة على غير ما أعرفه بها في حالة إنابه كي فلما سألته عن حالي قال لي والله أنا أنا من سن تقريباً أنا وزوجتي تبنى إلى الله توبة نصوحة وحجبت زوجتي واستقمت على أمر الله وأنا أخضر عندك في المسجد من ستة أشهر سبحان الله فرحت له فرحاً شديداً ثم سألته يعني ما السبب فقال لي ابنة أصيبت بمرض خبيث في دمها وكنت أحبها حباً جمعاً وما زلت أعالجها في هذا البلد وذاك البلد حتى اضطررت إلى بيع بيتي وفي النهاية جاءني خاطر أنك إذا تبت إلى الله أنت وزوجتك لعل الله يشفيها فتاب إلى الله وشفاها الله عز وجل وقبل سنة دعيت إلى عقد قران وألقيت كلمة في هذا العقد، وقلت له هي هي، قال هي هي، هي هي. والله أيها الأخوة، كل قصة أسمعها تحس أن رحمة الله عز وجل لا حدود لها. لو ترك العباد على معاصيهم وانحرافاتهم وشرودهم عن الله عز وجل وانغماسهم في الملزات وأكلهم المال الحرام وتطاولهم على الحق لو تركهم هكذا لا استحق النار ولكنه يرحمهم معنى يتوب عليهم أي يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة في رجل يعني همه الوحيد أن يفتدع قائد المؤمنين هو يؤمن في كل كرية في دمه أنه لا إله وأن كل شيء يعني متعلق بالدين خرافة في خرافة وهو يجهد في إفساد عقيدة كل مؤمن جاءته بنت صغيرة أحبها حبا لا حدود له ارتفعت حرارتها أخذها إلى الطبيب أصف له الدواء بقيت حرارتها مرتفعة. من طبيب إلى طبيب إلى طبيب إلى أن قال له أحد الأطباء الكبار حالة ابنتك نادرة جداً. في المئة ألف طفلة صغيرة لا تصاب لا تشبه حالة حالتهم أو حالتهن حالة ابنتك. هذا مرض مستمر حتى الموت. أربعين بشغل مستمر هو يؤمن أنه لا إله. لا إله تحمل هذه الصدمة وبكى وتألم بعد حين اختل توازنه صار يأتي بها إلى دائرته وهذا شيء غير مقبول موظفه فخاف أن تموت في غيابه لم يحتمل تقول زوجته بعد شهرين أو ثلاثة من استمرار حالتها المتردية، قال لها أريد أن أغتسل، ويبدو أنه يغتسل لأول مرة في حياته. اغتسل وقام ليصلي. وهكذا قال رواية زوجته. قال يقولون إنك موجود. فإن كنت موجودا إما أن تشفي ابنتي وإما أن تميتها وإما أن تميتني وقام وصلى ركعتين بك فيهما بكاء شديدا أول ركعتين بحياته. ما إن سلم من صلاته حتى انخفضت حرارة ابنته وشفاها الله. يعني من هذه القصص الواقعية الشيء الكثير. مرة بعد درس الأحد قال لي شاب أريد أن أقابلك تفضل والله هكذا قال لي قال لي والله يا أستاذ ما من معصية تعرفها إلا أنا أقترفها على وجه الإطلاق أي معصية تخطر في بالك أنا أقترفها أشأت جاهلا وعند رجل أكد لي أنه لا إله افعل ما شئت. وحدثني عن نجاحه في التجارة وعن أرباحه الطائلة وعن انحرافه وانحطاطه وعن سفرياته وعن وعن قصة طويلة ومعقدة إلى أن جاءته ضربة من الله عز وجل يعني حطمته فجأة بلا دخل أمراض وبيلة أصابته. وأولاده وزوجته لم يعد لم ي... لا يملك ثمن الطعام ولا ثمن الدواء. فوصف لي اللي والله كأن مطرخة تطرق رأسي كل دقيقة. إلى أن مرت أمام أحد المساجد وسمعت المؤذن يؤذن فدخلت إلى المسجد وصليت أول مرة في حياتي وبقيت بكاء شديدا. وعهد الله على التوبة. أقول لكم هذه قصة قصتان ثلاث وصلت إلى مسامعي. ولكن ولكن يجب أن تعلم أنه ما من رجل في هذا في في الأرض إلا وله مع الله قصة. خير معنا تواب. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتواب فأنا طبيبهم. أنا بعرف داويهم. أبتليهم بالمصائب. لأطهرهم من الذنوب والمعايب انتابوا تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب كثيرت إن أخوان يعني سبب مجيء للمسجد يعني مشكلة كبيرة ساقها الله إليهم ففزعوا وأنابوا وارتجعوا وتابوا فقبلهم الله عز وجل وتجل عليه في أشخاص مرض عضال خاطر الله عز وجل وهو على وهو في غرفة العملية لاستئصال الورم الخبيث قال له يا رب أعاهدك إذا شفيتني من هذا المرض ألا أعصيك ما حييت وشفاه الله من هذا المرض وبقي ثابتا على عهده لولا هذا الورم الذي ساقه الله له ما كان ليتوب صدقوني عشرات بل مئات بل آلاف القصص التي انتهت إلى سمعي صفة فكيف لو تتبعت الأمر أنا هذا معنى توات يعني تاب عليهم ليتوبوا من أجمل آيات الدرس تاب عليهم ليتوبوا يعني ساق لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. فمن هو البطال الذي يأتيه طوًعًا، الذي يأتيه وهو في الرخاء؟ هي البطولة. طبعا بعد بعد المصيبة التوبة مقبولة وجيّدة، وبارك الله لكل من تاب بعد مصيبة. ولكن الأكمل والأقوى أن تعرفه في الرخاء لا في الشدة، أن تعرفه وأنت في غني. المعنى الثاني، تواب أي يسوق لعباده من الشدائد ما يحملهم على التوبة. وأجمل الآيات، تابوا فتاب الله عليهم. أي تاب الله عليهم ليتوبوا. يعني إذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد. فتعني الشدائد التي يسوقها للعبد، وإذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد، فتعني قبول التوبة. يحملك على التوبة ثم يقبل توبتك، وأنت بين بين دافع إلى التوبة وبين قبول لهذه التوبة. يعني أنا بتمنّى على الأخ الكريم. يجري مناقشة منطقية يسأل نفسه يكون واحد عمره 80 سنة يقول إلت يا ولد يقول أنت مالك ولد قول يا ولد بكل حياتك السابقة في مرة أثرت أو انحرفت إلا لو الله عز وجل ثاق لك شدة أعادك إليه ما لك تنتظر الشدة إذا؟ إذا الإنسان وقع في غفله ما له ينتظر شدة ليعود إلى الله بلا شدة، بلا تأديب، بلا مشكلة، بلا مصيبة، بلا تضيق. هكذا، هذا هو الذكاء، هذا هو العقل، هذا هو هذه هي الحكمة. في شيء آخر، قالوا الله عز وجل يتوب على عبده ابتداء أي سوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة وأما تمام التوبة أن يقبلها منه وأن يثبته عليها يعني مثلاً، لو عبد قال أنا يا ربي ثبت إليه خلاص هذا الذنب لا أقع فيه أبداً مرة ثانية لم يقول يا رب ثبتني اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على طاعتك، لا، ثبت خلاص. ماذا ترى عليه بقى؟ فهذا الذي ينثب التوبة إلى نفسه ويعتد بإرادته وبقدرته على متابعة التوبة ربما ضعف الله مقاومته فوقعت الذنب مرة أخرى لذلك تمام التوبة قبولها والتثبيت عليها يعني إذا الإنسان ذنب تاب منه ثم عاد إليه يختل توازنهم ينهار لو فعلت هذا الذنب مائة ألف مرة قبل التوبة أهون من أن تفعله مرة واحدة بعد التوبة دققوا إذا فعلت هذا الذنب ألف مرة قبل التوبة أهون ألف مرة من أن تفعله مرة واحدة بعد التوبة لأنك إذا فعلته بعد التوبة انهارت معنوياتك وشعرت كأن الطريق أصبح إلى الله غير سالك أما الشيء الذي يرفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليه إلا الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد أعرابي يركب ناقة عليها طعامه وشرابه ضل جلس ليستريح فشردت عنه فأيقن بالهلاك جلس يبكي حتى أفاق فرأ الناقة من شدة فرحه اختل توازنه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي قال الله عز وجل لله أفرح يقول عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا البدوي بناقته الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله يريد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة اجلس مع أهل الدنيا اجلس مع أهل الشهوات اجلس مع أهل الفجور هذا الفاجر هذا العاطل يتمنى أن يجرك إليه. تحط برأبتي. ومين <تصفيق> أنت تحط برأبتك؟ الله ثواب رحيم، الله غفور رحيم. لا تدق، الله ربي ما دقئ. ما هو الكلام هذا؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيمة. أنت يجب أن أن تقدس هذه الإرادة الإلهية. الله عز وجل يريد لك الخير السعادة الأبدية يعني ما لأدران عبر عن بعض المعاني التي تجول في نفسي يعني واحد بعد حين سوف يعني يعذب عذابا لا يحتمل والآن راكب سيارة وإنسان بعد حين سينال أعلى مرتبه وهو يمشي على قدميه التقيا الطريق من هو الفائز؟ بهذه العين راتبوا المركبة الفارغة بهذه العين ولكن بهذا العقل الذي يمشي على قدمين هذا هو الفائز يتصور أنه بيت فخم جدا اجتمنه مئة مليون في كل شيء له طريق على هذا الطريق إنسان يصعد ليتملك هذا البيت وإنسان راكب مركب سارها باتجاه أن يشنق في ساحة عامة التقى هذا الذي يركب المركبة مع هذا الذي يصعد إلى هذا البيت التقياس الطريق هنيئا لمن هنيئا لمن لمن يمشي على قدمين بالعين هذه لراكب السيارة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 لا يغرنك الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى افلا تعقلون اثما وعدناه وعدا حسنا طلع لفوق يسكنها البيت الفخم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا نازل ثم هو يوم القيامة من المحضرين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون كلام, كلام واضح كالشمس إذا أيها الإخوة معنى تواب يعود بالخير على عباده الأمطار من التواب عاد بها علينا والهواء الذي نستنشقه من التواب عاد به علينا وهذه الأجهزة التي تعمل بانتظام من التواب عاد به علينا وهذا الذي أنعم الله به علينا من التواب هذا أول معنى المعنى الثاني تواب التواب قبل التوبة بمعنى يسوق لعباده الشدائد فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة الآية ما أجملها وما أدق فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ما معنى هذه الرحمة؟ قال ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هي رحمته رحمته تقتضي ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين؟ يعني الثور ابن زكي وأبو عالم مصير ترده ضيق عليه. حاسبه زجره إلى أن نجح تبع تبع عليه المراقب إلى أن صار طبيبا مثلا ونال أعلى الشهادات وجلس في عيادته ثلاثين زبون برا وكل واحد تصوير وكل واحد كل يوم خمسين ستين ألف بيقول الله يزيد خير والدي على كم أكل طعاما يهم بزمانه لو لها الكمقاتة ما كنت طبيب مثلا لو قال له لأبو أنا ما بدي أدرسه اشتفل ما بدي تمحي وقام طلع ورنا مثلا إيه ليش يالأبي ساوى معي ليش ما ضربني وقتا ليش ما ضيق علي ليش ما نصحني ليش ما هددني ليش ما قال لي عن البيت ليش رحمة أبو مع الجهل استاذجة تجعله يحقد عليه وشدة والده الواعية تجعله يذوب خباً له هذه أمثلة بسيطة كل واحد لو فرضنا واحد كان منحرف كان شارد الله عز وجل ضيق عليه خوفه له شدائد إلى أن استقام على أمر الله قام طعم القرب زاق معنى الهداية شعر بسعادة كبيرة يا ربي لك الحمد على أن تقتلي من هذه الشدائد والله يا أخوان أنا أقول لبعض أخواننا الذين ابتلاهم الله في بعض المصائد قالوا والله الذي لا إله إلا هو فيأتي وقت يكشف لك عن سر هذه المصائب إن لم تذب كالشمعة حباً لله عز وجل فهذا الدين باطل حباً لله فالواحد يعرف أن الله عز وجل تواب إيه؟ ومعنى تواب يعني يحبنا يعني دائماً نحن في العناية المشددة غرفة العناية المشددة تخطيط دائم، تطلع بلا عدد النبض الموجات بشكل مستمر فأنت في العناية المشددة على طول أحوال القلب على الشاشة أعراض يعني ماشي بالطريق تذكيره غير جيد يضرب بعامود وإن ماشي عبدي وين بيكون ماشي غلط أو نظر إلى امرأة لا تحل له فجأة تم بسير معه صدمة بنشج تواب الله عز وجل أكل مبلغ بالحرام الله يضيع له عشر أمثاله يربيه واحد صلح تصليحه أخذ عشر أمثال قال له عشرة زبون غشيم عاتب وجاره وقال له هيك الشغل الثالث يوم دخل بعين ابنه نسلة برادة بالمخرطة دفع له ثلاث... ستعشر ألف ليربناني بالأميركية ما طلعت ربحاني عدي أدبه أخ مرة جاء جاءه شخص يعني يشتري حاجات من عنده يطلب ست قطع ألبسه وبيع ثلاثين درزين بالجملة شافه هي إهانة إله له أنا ما بيع أنفرق قال شكرا ما تأخذه أقسم لي بالله 23 يوم ما فات لعنده إنسان على المعمل الله أدبه هي تواب شوف حاس حلو، وكثر الطرق صار حلو، طرق طرق طرق، تاكل مؤمن. قد ما بياكل طرق بيصير قديم. كلامه مضبوط. ما عنده كبر، تطاول ما عنده. فهيدا من عن التاديب الاله، هاي التواب تواب بيعالجك حتى تصير نقي. حتى تصير كالملك تماما، وعزتي وجلالي. لا أقبض عبدي المؤمنة وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقم في جسده أو اقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه ثكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه هكذا أيها الأخوة والله الذي لا إله إلا هو أنا ناصح لكم يعني أنا كنت أقول كلمة باللغة العامية قلت له, قلت له أنا دعوتي ملخصة كلمتين يا بتجي رتد يا بجيبك رتد أنا أي وحدة من تنتين يا بتجي رتد لحالك يا بجيبك رتد وبيعرف الله كيف يجيبك بيعرف كيف خوفك. بيعرف كيف يخلي ركبك ترجس يعرف بيعرف كيف تسمع الخبر توعب مغمى عليك يعرف تعال حالك أحسن لك في رجل يعني أثرف على نفسه كثيرا إله صالح نصحه نصحه ما كان ينتصح ماك على معاصي رؤية في المنام يرتدي ثياب خشنة قميئة مهترئة ويدور حول بحر يقول نصحني فلان ما انتصحت يا ليتني انتصحت لو نصحكم سمعوا نصيحته فالإنسان مدام القلب ينبض بدك تخطيط سليم معاه معاهة التوبة مفتوحة مدام القلب ينبض الباب مفتوح لاحق حالك شوفي مخالفات قال لي واحد صاحب معمل قال لي والله قبل عشر سنوات كنت افقد مال حط ألفين ملائيون بجيبتي في عامل عن يسبقني قال لي تميت شهر راقب أبداً سرقة مستمرة بالمال وبالبضاعة بعدين توقف السرقة بعد عشر سنوات طرق بابي شاب باب المعمل ملتحي قال لي أنا فلان أهلاً وسهلا قال له عرفت عرفتني؟ نعم أنت كنت عنا قال كنت أسرق منك وطبت إلى الله عز وجل وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ جِئتُ كَيْ أَدْفَعَ لَكَ كُلَّ الَّذِي مِنْكَ هو من أخواننا صاحب المعمل قال له والله نظير هذه التوبة وهذه الأوبة سامحتك ولك مكان في معملي إذا جئت أن ترجع ما دام القلب ينبغ الحل سهل كله يصحح ممكن تدفع الزمم المترتب عليك سابقاً ممكن تعيد الحاجات لأطحابه ممكن تستسمح من اغتبته كله ممكن فإما أن تأتيه طائعاً وإما أن يحملك على أن تأتيه طائعاً الأولى أرقى وأشرف وأجمل وأحلى فالتوبة الأولى والله تاب عليهم ليتوبوا الأولى يحمل على التوبة تابوا فتاب الله عليهم يعني قبل توبتهم وإذا قبل توبتهم يعني ثبتهم عليه يعني خبر مسند أنه صلى الله عليه وسلم دعا لامته عشية عرفة واستغفر الله لهم واستغفر الله لهم فأوحى الله إليه أني قد غفرت لهم ما بيني وبينهم ولم أغسر لهم ظلم بعضهم لبعض ما بيننا مغفور لكن ما بينكم وبين العباد لا بد من أن يصحح وهذا معنى قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم يعني أتمنى أن يكون في الوقت متسع لنوسع هذا الموضوع ولكن يبدو لي أن الموقف العملي من قبلكم في هذا الموضوع أبلغ من التفصيلات. يعني كل إنسان يحاسب نفسه حساب دقيق يعني أسعد إنسان هو الذي يمشي على منهج الله في كل شيء أسعد إنسان هو الطائع ألا يكفينا قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا يكفينا قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا يكفي المظلوم أن يكون ظالمه أن يكون ظالمه في معصية الله فيأيها الأخوة الأكارم معنى تواب يعني لا يعاملك بالعدل فحسد بل بالرحمة يعني يتابع الأب الرحيم كل يوم تعالهم وين وظائف؟ لأب شو كتبت؟ هات علاماتك لشوف. أخذ الأب الرحيم أما تاركهم حتى رسب يا أبي أنا قدمت لعلي صح على العين والراس بس ما كنت رحيم يا أبي أنت كنت عادي بس ما كنت رحيم أما الرحيم اللي بيتابع فربنا عز وجل تواب يعني هو أعطاك الأمانة كلفت بال بالأمانة. وعطاك عقل وعطاك كون وعطاك اختيار وعطاك شهوات وعطاك فطرة وعطاك شرع ومع ذلك يتابع أحوالك تارة بالنصح يعني واحد من أخواننا الكرام ذهب لازم مبلغ وجد بيت بسعر مغري جدا فمثلا قصة قديمة كثير حق البيت بسوى 35 ألف معروض بخمسة وعشرين ألف في معه عشر تالف لازمه خمسة وعشر. عنده سندات ذهب إلى مصرف ليحسم هذه السندات والحسم طبعا ربا معكوس هذا مدير البنك ليس مسلما ذميا قال له يا أبو فلان هكذا قال لي والله قال له أنت مسلم ويحرام بدينكم خليكم ضيف طلع اللي صرت ابكي أنا أتلقى نصيحة من إنسان غير مسلم في أمر ديني قال له يا رب أعاهدك هذا البيت لا أريد أن أشتريه ولا أعهدك اللي توجهت من مصرف لمحل التجاري لقيت صديق لي قديم ينتظرني وينك يا أخي تأخرت علينا خير قال لي والله أنا أجلوه على الكويت معي ستين ألف ملازميني بدي يحطهم عندك لسنتين وبناجدك الله تستعملهم أخصم بالله بعد نصف ساعة حينما عهد الله ألا يعطيه فالله عقب كيف الله تابع عليه؟ هذا سريع صهم ما يبعث له لا خليه يحكيه واحد ذنبه يا أبو فلان أنت مسلم ويحرام بدينكم وخليكم ضيف أم إذا الله الله حكيم إذا كان تجي بغمز زي ما, ما ما بدك كلمة وإذا تجي بكلمة بدك ضرب كلما الإنسان عنده حساسية بفهم بإشارة بإشارة بفهم أيام الإنسان بحس بانقراض وفي شيء فقط أما في إنسان يحتاج إلى تأديب علني إلى عذاب مهين أحيان في عذاب مهين في عذاب عظيم في عذاب أليم فكلما ارتقت مكانة الإنسان عند الله تكفيه الإشارة الحر تكفيه الإشارة تواب يعني ما سيتركنا يانا نحن مطلوبون إليه خلقنا ليسعدنا خلقنا ليرحمنا خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة فأنت فهم الحر تكفيه الإشارة تأثر بجيبك كثير بحث أخوان تركوا دروس نهائية يمضى شهر شهرين تلات يرجع تكون في مشكلة ركاد ركيد أنت خليك ثابت الله بحيث ثابت لا تكون كالقارب الصغير اضطراب اضطراب كن كالستفينة الراسفة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدرو تبديل انتهى الأمر انت عاهد خالق الكون كل يوم شكل كل يوم مزاج سوي عاتي معناته عاهدت الله على الطاعة وعلى تلقي العلم وعلى خدمة الناس خلاص انتهى الأمر نحن مو يعني قبله لواحد الله امتحنك بالنزدي طلعت كراتك منيحة بدنا بطلع على لا شوفوا هذا معنى اسم التواب فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لأن الله عز وجل يقول إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن فلانا فقد اصلح مع الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محرومة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح